بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مالكدى بهديه والسلام بسنته إلى المدين ثم أماما بعد أن يتهينا في الدروس الماضية من الحديث عن تعريف الإيمان من الناحية اللغوية ومن الناحية الاستلاحية ومن من ناحية ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من معنى القرآن سوف ندخل في الحديث إن شاء الله تعالى عن تفصيل مسائل إيمان من خلال ما جاء في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماعات الواردة الثابتة لذلك مع ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسائل ولكن قبل أن ندخل في تفصيل هذه المسائل قلنا أننا في الدفس الماضي سوف نشير إلى مسألة من المسائل المهمة التي تتعلق بتعريف الإيمان أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى هذه المسألة من المسائل المهمة من الناحية النظرية الاعتقادية التي يجب على كل مسلم مكلف أن يعتقدها كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن الناحية العملية الواقعية كما سوف يشير هذه المسألة هي متى يجامع الإيمان القفر متى يجامع القفر الإيمان أو متى يجتمع القفر مع الإيمان <تصفيق> هذه المسألة ذكرها العلماء من المفسرين وغيرهم عند قوم الله سبحانه وتعالى من سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فجميع المفسرين تعرضوا لمعنى هذه الآية والذين صلقوا وكتبوا في كتب الاعتقال تعرضوا أيضا لهذه الآية وهي توضح وتبين متى يجامع الكفر الإيمان الإيمان الشنطيق رحمه الله في كتابه القيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وهو من الكتب القيمة المتعلقة بتفسير القرآن وأنصح من له أدنى اطلاع على كلام أهل العلم أن يقتني هذا الكتاب ويقتر من الاطلاع فيه لأنه من أحفل كتب التفسير المعاصرة لأنه يهتم بتفسير القرآن الدين القرآن ذكر عند تفسيره لهذه الآية في المجلد الثالث أن في هذه الآية إشكال لأن الإشكال يظهر من ناحية أن الإيمان والقب متنافية ضدان والله تبارك وتعالى يقول في هذه الايه ومن يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشفقون ذلك اهو ان يقول هذه الجمله جمله حاليه مقيده يعني ومن يؤمن اكثرهم بالله الا حاله وهم مشفقون كما معنى الإيمان في هذه الايه وهل يجتمع الإيمان مع الشرك أو الإيمان مع الكفر فيقول الإمام الشنقيقي أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي أي بمعناه اللغوي اللي هو يشمل مجمل الإقرار والتصديق طيب علل هذا التعريب حتى يعني هو هذا الكلام فلو بعد كلام طويل له من ناحية البلاغية وناحية الإعراضية وإن لم يرى أحدا شفى غليله في تفسير هذه آية تقول وهذا هو الذي ظهر لي أن الإيمان المقلب بحال الشرطي إنما هو إيمان لغوي لا شرعي علل هذا المعنى أو الذي ذهب إليه بتعليم واضح يشهد له الكتاب والسنة فقال لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البت شرعا كلام في غاية الروح وهذا الكلام أذكره لما ذكرته قبل ذلك ان بعض العلباء عندما ظهرت الفضائيات وأتحدثت عن ذلك أنه قال عندما معتقد أهل السمة والجماعة أنه يجتمع في الإنسان كفر وإيمان هكذا على الاطلاق وضرب مثلا يدل على أنه يبتمع الإيمان الصحيح مع الكفر الأكبر وهذا وهذا ما يقبله معتقد أهل السنة والجماعة وهذا ما يأبى نجاة كتاب الله وسنة النبي صاحبه بل هذا ما يأبى ما قاله أهل العلم من المحققين سلفا وخلفا هذا يستضر كباما مع عقيدة أهل السنة والجماعة أن يجرأ إنسان مهما وصل من العلم ويقول أن الإمام الصحيح يجتمع بعض كفر أو شرخ أخضر هذا محال وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون ومن يؤمن أكثر بالله إلا حال كونهم مشركين فقال الشنقيق رحمه الله أن المقصود بالإيمان الإيمان اللغوي وليس الشرعي على ذلك كما قلنا أن الذي يعبد غير الله أو يعبد مع الله تبارك وتعالى غيره هل يصدق عليه اسم الإيمان من الناحية الشرعية قال لا يمكن ولا يصدق عليه اسم الإيمان البت من الناحية الشرعية ثم قال أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعا يبقى الإيمان الذي يجانع الكفر هو الإيمان اللغوي وليس الايمان الشرعي لان المشركين كانوا يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وهو رازقهم ومع ذلك كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في الهييه فكانوا يعبدون غيره سبحانه وتعالى فمن عبد غير الله تبارك وتعالى ومعه اقرار بربوبيه الله تبارك وتعالى وبعض اسماء الله وصفاته فهذا مؤمن من الناحية اللغويه لان معه اقرار معه تصدير ولكن معه الإيمان الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويلجو به الإنسان في الدنيا والآخرة لا لا يوجد معه إيمان شرعي وإن اجتمع مع كفره وشركه الإيمان اللغوي الإمام الشرعيسية أيضاً ذكر في نفس الموضع أن الإسلام الموجود دون إيمان هو إسلام دغوي أيضا فقال الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمن كل لم تؤمنوا ولكن كولوا أسلمنا ولما يدقوا الإيمان في قلوبكم فالله تبارك وتعالى أثبت لهم إسلاما بلا إيمان فقال فالإسلام هنا أيضا المرد به إيه الإسلام اللغوي لماذا؟ لأن الله نفى عنه الإيمان ولا يوجد ولا يوجد إسلام صحيح إلا بوجود الحد الأزنى للإيمان لأن الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا كان معه الإيمان ولا يكون مؤمنا إلا إذا كان معه الحد الأزنى للإسلام وغضي بلق من, من, من هذا الترتيب الإنسان اللواء المسلم إسلاما حقيقيا أي شرعيا يمتو به في الدولة الأخرى لابد أن يكون معه إيمان ولو معه أصل الإيمان أو الحد الأزنى من الإيمان وكذلك الإنسان لا يقال عنه أنه مؤمن إلا إذا كان معه الحد الأزنى للإسلام وده حقيقة ده تفصيل عنده التعارض للحديث في بعض المشأة الإيمان الفرق بين الإسلام والإيمان ومتى يجتمعان ومتى يفتريقان إذا حياتي تفصيل للذلك وإن كان الآية قالت العرب وأمانا كلما تؤمنوا الآية ذكر شريف الإسلام ابن سنة رحمه الله فيها قولان للعلماء القول الأول من أقوال آه العلم حول هذه الآية أنها تتعلق بالمنافقين تتعلق بالمنافقين لأن الله تبارك وتعالى أثبت بالمنافقين إسلاما ولم يثبت لهم إيه؟ إيمانا بل ما فعلوا إيمان لما دعموه ولكن سبحانه وتعالى أثبت لهم إسلاما دون, دون إيمان يحكونا بالله ما قالوا وَلَا قَدْ قَالُوا كَلْمَةَ الْقُفْرِ وَكَفَرُوا إيه؟ بعد إسلامهم ولم يقل ربنا الله تبارك وتعالى بعد, إيه؟ بعد إيمانهم فهم كانوا يظهرون الإسلام مع إسلام القفوة والقوم الثاني أن هذه الآية يتعلق ببعض الأعراض مع إيمان ضعيف لم يتمكن من قلوبهم فأثبت الله سبحانه وتعالى له الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم وهذا الوجه هو الذي رجحه شنك الإسلام ابن تيمية رحمه الله المهم أنه كما أن الإيمان اللغوي يجامع الكفر والشرك الأكبر كذلك الإسلام اللغوي يجامع او يثبت للإنسان وإن نفى الله تبارك وتعالى عنه الإيمان يثبت أيضا الإسلام من ناحية اللغوية مع وجود الشرك والكفر أيضا بعد ذلك هناك من العلماء من توسع في هذه الآية وفي الحالات التي يجامع فيها الكفر الإيمان وهو الإيمان صديق حسن خان رحمه الله في كتابه القيب الدين القارس هذا الكتاب يقع في أربع مجلدات وهو من كتب الاعتقاد التفصيلية أو التي توسع فيها في متر مسال التوحيد على وجه الخصوص ومينات التوحيد من الشرط الأصدر والأصدر وذكر فيه ما يتعلق بأهل البدع والتقليل في التوحيد يعني هو الكتاب في الجنة من الكتب المهمة في مسائل الاعتقال إلا أنه يؤخذ على هذا الكتاب بعض المآخذ قبل أن أذكر بعض هذه المآخذ المتعلقة لكتاب الجين والقالص بصدريك حسن خان أذكر فإذا تتعلق من بالحديث عن العلم والعلماء هناك مقولة ذكرها الحافظ ابن عساكر رحمه الله يقول فيها لحوم العلماء مسموما هذه الجملة تلقتها كثير من أهل العلم وكثير من الضعاية وأصبحوا يتلقون هذه الجملة ويستخدمونها استخداما سيئا ولغرض فاسق بمعنى أنهم أرادوا أن يسدوا باب التعرض للعلماء الذين يخالفون معتقد أهل السنة والجماعة ولو في بعض المتائج حتى لا يقوم أحد بانتقادهم فكلما تحدث إنسان عن عالمين بعينه او داعيه او يعني صالب علم ثقيل لو لحوم العلماء مسمومه حتى يصبرون من يفكر في الرد على اي عالم او على اي داعيه حتى وان كان مخطئا في مسائل الاعتقاد او في غير مسائل الاعتقاد اولا هذه الجملة ليست قرانا ولا سنه ولم يقل بها واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وكلام العلماء يستدل له لا يستدل به هذه المقلة رب إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر فيها هل هي مطابقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون هذه الجملة صحيحة من ناحية الإجمال ولكن بضوابطها كما سوف أشير ولو على سبيل الإختصار هذه المقولة لو أخذناها بمأخذ بعض أهل العلم الذين يريدون أن يسدوا باب التعرض لاهل العلم وإن أخطاءوا فيما شاء للأتقاد أو غيرها يترتب على ذلك فساد عظيم بل وإبطال لأسس الإسلام لأنه يترتب على ذلك أن نبطل الأمر بالمعروف والناهى عن الموت لأنه كلما جاء عالم ووقع في محظور أو قال بما يخالف الكتاب والسنة فأراد أحد العلماء أن يرد عليه وقال لحوم العلماء مسمومة إذن نفطل الأمر المعروف والنعلم منقر كذلك في في هذا المعنى أو من يقولون بهذا المعنى على الإطلاق فيه إطلاق أيضا للنصيحة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على أهل العلم وطلبة العلم بل النصيحة لجميع المسلمين ولأئمة المسلمين فأتظلم أن إن كان ما وإن كان علما أخطأ فيجب أن ينصح في الله تبارك وتعالى وأن يبين له الحق أيضا هذه المقولة لو أخذناها على هذا الإطلاق لأخطرنا أيضا التواصل الحق والتواصل الصبر أمور تنافي تماما ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل الصحابة رضوان الله على إن لا يزال بعض ينكر على بعض ويخطئ بعضهم بعضا وهذا من تمام تهمهم لكتاب الله تبارك وتعالى فعندما وصل إلى عائشة رضي الله عنه مثلا أن ابن عباس يقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقالت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربا فقد أعظم على الله الفري شريح القاضي عندما يمكن قراءة بل عجبت ويسخرون قراءة من القراءة بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون فقال إن الله لا يعجب قالت هذه طائفه شريحه وهم المتبعين فقال له أهل العلم أو قيل لشريحه من طب اهل العلم بل شريحه رجل شاعر يعجبه قوله يعني لا يقصد بقوله ويرد عليه ما قال طالما ان ان هذه قراءه ثابته بل الائمه الأربعة رحمهم الله لا يزالوا لا ي... لم ي يز... يعني لم يزالوا أو لا يزالون يعني يرض بعضهم على بعض أو يخطئ بعضهم بعض كما هو مبسوط في كتب أهل العلم بل أكثر من ذلك الإمام أبن حنيث رحمه الله وقبله الإمام محمد بن سليمان لما قالوا بمخالفة أهل السنة والجماعة وما كان عليه الصحابة والتبعين في مسألة الإيمان لما قالوا الإيمان مجرد القول والاعتقاد وأخرج العمل عن مسمى الإيمان تعرض لهم أهل العلمي ممن كانوا عاصرين للإمام أبن حنيف وأنكروا عليه بالقول واللسان وبالتصمير بالكتب فما قال أحد لحهم العلماء مسلوم كيف ترضون على الإمام أبي حنيثة رحمه الله بل في وقعنا المعاصر تجد أن بعض العلماء قام بالرد على من؟ على الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وقال الرد بيان الأخطاء الاعتقادية للحافظ بن حجر في فتح الباري وقام الشيخ ابن باذ رحمه الله بعمل تطريض لهذا الكتاب بل الشيخ ابن باذ لرحمه الله في تحقيقه لفتح الباري رد على الحافظ ابن حجر في مسائل كتير لن يقول أحد أن العلماء مسمومة الشيخ الألباني رحمه الله في على العقيدة الطحوية قام بالرد على الإمام أدي حنيفة رحمه الله وتسمىهم كما يعني إيه كما هي تسمية المعروفة عند سبق الأمة أنهم مرجئة الفقهاء ما قال أحد أن لهم العلماء مسمومة وهكذا إذن إذا كان الغرض هو بيان الحق والمصيحة وبيان المقالفات التي قد يقع فيها بعض العلماء فهذا واجب شرعي ولا يقال فيه لحم العلماء بسمومة لماذا؟ لأن الذين يقولون هذه المقولة يريدون أن يتحدثوا بما شاءوا ويأمنوا أن يرد عليهم أحد لذلك تجدون يتعرضون في الفضائيات مثلا ويقولون ببعض المخالفات الشرعية فيقولون مثلا أن الذين يقولون بتثير الحكام المبجدين لشرع الله تبارك وتعالى والذين يقولون بالخروج على الحكام إنما إيه هذا مذب الخوارج وهم خوارج أو هذا معتقد فاسب ليس عليه أهل السنة والجمع إذا تعرض لهم أحد وأراد أن يبين لهم الحقين لو لا لحب العلماء مسمومة هذا أي من الأمور إذا قال أحد منهم بمعتقد مرجيئة الفقهاء فكثير من المعاصرين يقولون بقول مرجيئة الفقهاء من الناحية العملية وإن كانت ظاهرا في من ناحية النظرية والإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن من ناحية العملية يحصل القفر في القفر البحود أو الاستحلال وما شابه ذلك مما عليه الناس فإذا رد عليه معه يقول لحوم العلماء مسمومة بكي يكمموا أفواه, أفواه هؤلاء الدعاء أو من أراد أن يرد عليه أقول لكم يعني بكل صراح ما يتعلق لي شخصيا كتبت رسالة وأرسلتها لبعض الدعاء من السلفية إلى بيته إلى بيته لمقارفته في مسألة اعتقادية وصلت إليه رسالة وتصفحها وقال لابد أن أعرض من الذي كتب وصنف هذه الرسالة قد لا يكون من أهل العلم قد لا يكون مشهودا لو قد يكون ليس معه إجازة وما شبه ذلك من, من الأقوال التي وصلت لي فانظر فيها يعني إذا كان الحق يؤخذ حتى من مثال الشيفان يعني حديث ابو هريرة معروف ممحي وصول الحق على الرغم ان هذا الداعية كتب ردا مطولا على بعض العلماء الاجلاء هو رد ويأبى ان يرد عليه ومع ذلك قام من يرد عليه في رده هو على, إيه؟ على بعض العلماء وخطأه فيما قال الشاهد إن أن هؤلاء هم يفسرون بل قد يعني يكون بعض المحاضرات الكاملة فيما يتعلق بهذه الجملة لحوم العلماء مسلومة نعم نح... صوم العلماء مسلومة فمن تعرض لأعراضهم بسبهم أو بشتمهم بل بهمزهم أم أو حتى بلمزيم فهي كبيرة من الكبار في حق المسلم العاد كما بالون بأهل العلم وإن أخطأوا فالغرض ذا للحق ليس الغرض التشهير ولا التنفير ولا وما شبه ذلك من الأشياء التي تكون نابعة من أغراج فاسدة اتباع الهوى وما شبه ذلك إذن انا بقول هذا الكلام بمناسبة مثلا نحن نقول كتاب الجن خالص العلماء أقضوا عليه بعض الملافذ وردوا على الإمام صديق حسن خان وهو كتاب من كتب الاعتقاد فهذا لا ينقص من قدر إيه الإمام صديق حسن خان بل هو كان يرض على غيره من أهل العلم هذه الكلمة نسمعها كاتبا في فرائيات الحكم العلماء فعندما نسمعها نضع, نضع هذه الجملة في, إيه؟ في موضعها الصحية طيب كتاب الدين الخالص يخذ عليه بعض المآخذ كما قلنا من ضمن هذه المآخذ أنه يذكر في كتابه بعض الأحاديث الضعيفة والأصل أن كتب الاعتقاد يجب أن تنقف من إيه من الأحاديث الضعيفة لأن الأحاديث الضعيفة لا تقبل في مسال الأحكام فضلاً أن هي تكون مبتوسة أو مذكورة في كتب الاعتقاد أيضاً يؤخد على هذا الكتاب أن الإمام السيد حسن خان رحمه الله لم يهتم بترتيب هذا الكتاب فهو يتحدث عن مسائل التوحيد ومسائل الشرك إلى مسائل أخرى ولكنه عندما يتحدث مثلا عن توحيد الربوبية أو توحيد الالوهية تجد ويتحدث في مجلدات في مواضع متفرفة عن توحيد الربوبية أو الالوهية وكذلك الحديث عن الشرك تجده إيه؟ غير مرتب في الكتاب حتى الإنسان يجد عناءا شديدا أنه يحصل على تسلسل المادة العلمية في الحديث عن التوحيد أو في الحديث عن إيه؟ عن الشرك إلا بالصعوبة وعن طرف الفهرسة اللي موجودة في نهاية الكتاب وكتب الاعتقاد يجب أن تكون متسلسلة حتى يسول دراسة كتب الاعتقاد أيضا من ضمن المآخذ المأخذة على هذا الكتاب أنه أفضل او جنبه الصوفيه بعض المسائل الاعتقاديه او المتعلقه بالاعتقاد فهو يجوز يقول مثلا بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتبع في ذلك الامام الشوكاني رحمه الله فالامام الشوكاني يقول أيضا بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم واتبع في ذلك ما يقول بعض اهل العلم انه تلمذ على تلاميذ الامام الشوكاني فأخذ عنهم أو تأثر بهم حتى إيه في هذه المسألة الى غير ذلك من بعض المآخذ التي ذكرها أهل العلم ولكن في الجملة كما قلنا أن هذا الكتاب من الكتب القليمة المتوسع في ذكر مسائل الاعتقاد الإمام السيدة حسن خان عندما تحدث عن هذه الآية وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ وَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ذكر ما يقرب أكثر من عشرة وجوه تتعلق بهذه أي يعني جمع ما قيل فيها أو نقل ما قيل فيها كتب التفسير وغير كتب التفسير بحيث أن الإنسان يقف بالفائلة كاملة أو كاملة آآ في آآ بما يتعلق بهذه الآية فذكر في الوزه الأول من الوجوه أو الحالة الأولى من الحالات التي يجمع فيها بين الإيمان وبين الكفر فقال أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بالله تبارك وتعالى بأنه أخالقهم ورازقهم ولكنهم يعفقدون في أصنامهم وأوسانهم وقواغيتهم فهذا الإقرار الصادر منهم حال حالتونهم مشركين بالله تبارك وتعالى شم الإمام صدق حسن هذا الإقرار وهذا التصديق الذي عبر الله تبارك وتعالى عنه بأنه إيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم يشرفون سمعه الإمام حسن ثان هو إيمان بالمعنى الأعم وليس بالمعنى الأخص الذي يتعلق بالمؤمنين معنى الإيمان بالمعنى الأعم أي على عمومه في معنى الإيمان بأنه يشمل الإقرار والتصديق أو أي إقرار أو أي تصديق اما الإيمان بالمعنى الاخص والشرعي الذي ايه جاء في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الايه معناها على, على هذا الوجه وما يؤمن اكثرهم بالله الا حال تولهم مشركين باوثانهم واصنامهم او طواغيتهم قال الإمام صديق حسن خان هذا الوجه هو الذي رجح جمهور المفسرين وغيرهم فهذا عليه أكثر المفسرين أن الإيمان الذي مع المشركين إيمان فاسد لماذا لأنهم جمعوا معه الشرك الأكبر وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون فإذا التي تستفادوا من ذلك أن الله تبارك وتعالى على الرغم من أنه أثبت لهم إيمانا حال كونهم مشركين فبأين شيء سماهم الله تبارك وتعالى جاءت تسميتهم في القرآن بأنهم كفار بأنهم مشركين هل سمعنا أحدا قال أن من جمع بين الإيمان وبين الكفر الأصبر نطلق عليه اسم الإيمان هذا لم يره وهذا هو الذي يريد أن نبينه من ناحية الواقعية العملية أن من عبد غير الله تبارك وتعالى وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد جمع بين النقيدين والضغير جمع بين الإيمان والقف إيمانه بالله يقرب ربوبية الله تبارك وتعالى ويقرب عبادة الله تبارك وتعالى ولكنه يصرف هذه العبادة أو بعضها لغير الله تبارك وتعالى فيقال له وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرفون فلا يطلق عليه اسم الإيمان الشرعي وإن أطلق عليه اسم الإيمان من ناحية من ناحية الأعام أو من ناحية اللغوية كما قال الشنقيس رحمه الله طيب الواجه الثاني أن المراد بالآية المنافقون أن المراد بالآية المنافقون فإنهم كانوا يظهرون الإيمان مع إبطالهم للكفر فيقول معنا الآية فالمنافقون يؤمنون بالله حال المنافقون يؤمنون ظاهرا بالله حال كونهم مشركين باطلا يبقى تقرير الآية للذين يقولون أنها في المنافقين المنافقون يؤمنون بالله ظاهرا حال كونهم مشركين باطلا هنا أقرار الآية مكتية في سورة يوسف كده وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فهي آية المسكيه في سوره المسكيه فكيف نقول أن المراد بهذه الايه المنافقون آه اهل العلم آه قالوا بهذا الصلب من ناحيه معنى الايه فهو ايه فهو صحيح وان قالوا أن النفاق لم يظهر إلا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معنى الآية صحيح معنى إيه؟ الآية صحيح أن المنافقين يظهرون الإيمان مع إبطالهم الكفر وقالوا يدل على ذلك القاعدة الأصولية أن العبرة بإيه؟ بعموم لرضي وليس بخصوص إيه؟ السبب وهم يدخلون تحت هذا العموم لكونهم يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر الوزه الثالث قيل أن المراج بهذه آية أهل الكتاب أن المراج بهذه آية أهل الكتاب بكون كانوا يؤمنون بكتبهم التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم مع كفرهم وشركهم إما عن طريق الأحبار والرهبان الذين اتقاذوهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى أم أو عن طريق تحريفهم وتبدينهم لشرع الله تبارك وتعالى أو عن طريق شركهم الواضح بقولهم عزير بن الله أو المسيح بن الله وعن طريق كفرهم بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فعندهم معرفة عندهم علم عندهم اقرار. بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتبون الحق وهم يعلمون إلى غير ذلك من الآيات التي تصف أهل الكتاب بأنهم عندهم علم وعندهم معرفة ويضطرون بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يذعنوا وينقادوا بما جاء به النبي فما سيكون هذا الوجه تقريره وما يؤمن اهل الكتاب وما يؤمن اهل الكتاب الا بما انزل لهم الا حال كونهم مشركين بما انزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فهم يؤمنون بما انزل على انبيائهم حال تونهم مشركين بما انزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الوجه الرابع أن المقصود بهذه الآية ما كان يقع في تلبية العرب من أهل الجاهلية الذين كانوا يوحدون يوحدون الله تبارك وتعالى في بداية التلبية ثم يضيفون إليها الشرك بعد ذلك فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك هذه تلبية كلها توحيد لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لا شريك لك ثم أتوا بالشرك إلا شريكاً هو لك تمديقه وما ملك أيضا السيدة التي تؤخذ من ذلك أن المشركين كانوا يظنون أنهم على خير وأنهم كانوا يعتمرون وأنهم كانوا يحجون ويطفون حول الكعب ويلبون بالتوحيد إلا أنهم تلبسوا بالشرك اللمضي والشرك العملي مع ذلك فهل أصبحوا مؤمنين على الرغم من جمعهم بين الإيمان وشرك وطيامين ببعض العبادات لا إنما ظلوا على شركهم لأن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع, مع الشرك الأكبر آه الوجه الخامس أن المراد بهذه الآية المراؤون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الوجوه الأربعة السابقة كلها إيه؟ كان في اجتماع الإيمان الصحيح مع الكفر الأكبر أو مع الشرك إيه الأكبر. هذا إيه ليس فيه جدال وليس فيه كلام من ناحية ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل, إيه؟ وأقوال أهل العلم بعد ذلك في الوجه الخامس أن المرادة هذه الآية المراؤونة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن إريأ معناه أنه يظهر خلاف ما يبطل أنه يظهر خلاف ما يبطل والرياء عرفه النبي صلى الله عليه بأنه شرك أصغر والرياء عرفه النبي صلى الله عليه بأنه شرك أصغر كما في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجمع شرك أخفى في أمتي من دبيب النم تقرير هذا الوجه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا حال كونهم مشركين شركا أصغر وهنا يجتمع الإيمان الصحيح مع هذا الشرك وهذا هو معتقد أهل السنة الجماعة حقيقة بالذليل من كتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة إلا إذا يعني جاء إلا أو دمها ك Thatực ينتقل من هذا الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر بالإعتفاج وما شبه ج inherة تفصيل لهذه المسألة ولكن بالشرك الأصغر أو الشرك الأصغر يجتمع مع الإيمان الصحيح لأن الشرك الأصغر ينافي الإيمان المستحب ينافي الإيمان الواجب ولكن لا ينافي أصل الإيمان ولكن لا ينافي أصل الإيمان لأننا لو قلنا أن الشرك الأصغر ينافي أصل الإيمان اللي حكمنا بالكفر بالخصوة صرع مرتدًا أو خارجًا من الملة وإنما ينافي تمال الإيمان الواجب أو المستحب فهذه حالة من الحالات التي يجتمع فيها الإيمان مع الشرك وهو المراد بالشرك الأصغر تبون إجتاك قد يكون قائل ولكن الآية تتعلق بالشرك الأكبر وَمَا يؤمن أَكْثَرٌ بالله إِلَّا وهم مُشْرِكُونَ فالشرك في هذه الآية شرك أكبر فكيف نقول أن المراد بهذه الآية المراؤونة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبرياء طبعا كما قلنا أنه شرك أصبر العلماء قالوا أن الشرك الأصبر يندرب تحت الشرك الأصبر وليس العكس فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الاستدلال بالآية التي نزلت في الشرك الأصبر على الشرك الأصغر وليس العكس حتى تجد كثير من آل العلم عندما تحدثون عن الرياضة يذكرون مثلا آخر آية من سورة الكاتفة من كان يرجو لقاء ربيه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدى يسدلون بهذه الاية على ايه? على حومة الرياض مع ان الاية تتحدث عن اي شيء شرك في العباده شرك الأكبر فيستدجنون به كما استدل ابن عباس مثلا فلا تجعلوا لله اندادا او ومن الناس ومن الناس من لا من دون الله اندادا ففسر ابن عب ابن عباس رضي الله عنه ان كقول بعض الناس لولا الله وفلان لولا ال كذا لتركنا الليله وما شبه ذلك تفسر الند على على الرغم أن الند مذكور في القران هو ايه المقصود به الشرك الأكبر أو من جعل نداً أو سبيهاً أو نظيراً لله تبارك وتعالى يخرج به من المدى لأن هناك ند في الأفعال ند في الأقوال ند في الأعمال على, إيه؟ على تفصيل سوف يأتي إذن الذي نخرج به أيضاً جواز الاستجلال بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر وليس إيه وليس آه العكس آه الوجه الثالث من هذه الوجوه أن المراد بالآية من نسي ربه تبارك وتعالى حال الرخاء وذكره عند الشدائد هذا الوجه قريب من الوجه الأول أن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يخلصون لله تبارك وتعالى في الدعاء إذا ما وقعوا في شدة أو بناء فإذا ما عادوا إلى الرقاء أشرقوا بالله تبارك وتعالى الشاهد أنهم كانوا ينسون آلهتهم لا يتذكرونها عند وقوع البناء عند وقوع الشدائد وكأنهم لم يكنوا يعبدوا غير الله تبارك وتعالى كبير دليل على ذلك قولوا تعالى قل أرأيتم ما تدعون من قل أرأيتم من أتاكم قل أرأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تبعون إن كنتم صادقين بل إياه تبعون فيكشف ما تبعون وتنسون إن شاء وتنسون ما تشركون الشاهد وتنسون ما تشركون عند ذلك يخلصون لله تبارك وتعالى في الدعاء مع مسيانهم الآلهة والأصناب التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمسعوا فسوف يعلموا وإذا مستكموا الضر في البحر ضل من تبعون يعني ذهب يعني لا يتذكرونهم ضل من تبعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا يبقى الراضح والظاهر من هذا الوجه نسيان التوحيد أو نسيان الله يتبارك وتعالى في حال الرخاء وتذكر في حال الشدة أنه يرجع إلى الوجه الأول لأنهم كانوا يؤمنون أصلا بأربوبية ويعلمون أنه لا ينجي من الكرب والبلاء إلا الله سبحانه وتعالى الوجه السابع من هذه الوجوه قال أن المراد من أسلم من المشركين المراد بهذه آية من أسلم من المشركين فإنه كان مشركا قبل إيمانه فقال في تقرير هذا الوجه أنه ما يؤمن أحدكم بالله إلا وقد كان مشركا قبل ذلك ولكن إلا هذا الوجه فيه نظرت كما قال هو وغيره لأن هناك من الصحابة من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرف بالله تبارك وتعالى وولد للصحابة رضا الله عليهم الكثير ولم يشرف ولم يسبق لهم شرك فلا تنطبق عليهم مثل هذه الآية الوجه الثامن أن المراد بالشركة هنا ما يعرض من الخواطر والأحوال حال الإيمان علق على ذلك بأن الأحوال والخواطر التي تعرض للإنسان حال الإيمان قد تكون شركة أصبر وقد تكون شركة أصغر وقد تكون ما دون ذلك حديث نفس الإنسان يحدث نفسه ببعض الخواطر الفاسدة التي تتعلق بالاعتقاد طالما أنها لم تخرج إلى حين الكلام أو العمل لا يؤاخذ عليها إذن إذا أردنا أن نضبط هذا الوجه يبقى من الخواطر والأحوال ما يكون شركا أكبر فيلحق بالوجه الأولى أو ما يكون شركا أصغر فيلحق بأنه قد يجتمع مع الإيمان الصحيح ويكون تقرير ذلك ما يؤمنه أكثر بالله إلا حال كونهم مشركين إذا كان شرك الأصبر أو مشركين شرك الأصبر الذي يجانح الإيمان الوجه التاسع أنا المردى هذه أي الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلطه وأيضا هذا الوجه إذا كان هذا التشبيه طبعا الأصل في التشبيه أن الله تبارك وتعالى لا يشبه خلقه ولا الخلق يشبهونه سبحانه وتعالى كما نذكر صاحب الطحوية لا يشبه الأنام وفي لفظ في بعض المخطوطات ولا يشبهه الأنام فالله تبارك وتعالى ليس كم شيء فمن شبه الله تبارك وتعالى بخلقه كفر وقد يقع بعض الناس في بعض التشبيه فيقول ذلك به إما إلى الشركة أو إلى البدعة يبقى على حسب حاله إن كان تشبيهه يخرجه من الملة فتنطبق عليه الآية وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مش يكون إذا كان مبتلع يكون أيضا فالبدعة قد تجمع الإيمان الصحيح حتى وإن كانت بدعة كفرية طالما أنه لم يخرج بها من ملة الإسلام الوجه العاشر ما يقوله القدرية من إثبات القدر للعبد وأن المساء يخلق فعل نفسي وهؤلاء تبرأ منهم الصحابة الظروة عليهم وهذا الوجه إذا كان يعني يتعلق بالقدرية الأولى أنهما نفات العلم لله تبارك وتعالى فالحقون بالوجوه الأولى أنهم يعني يخرجون من الملة إن كان من متأخر القدرية الذين يثبتون العلم لله تبارك وتعالى وإن انحركوا في بعض المسائل الاعتقادية فليخرجون بها من الملة على, إيه؟ على تفصيل أيضا يرجع إلى ما ذكرناه ما سيجامع الكفر الإيمان الوجه الحادي عشر يذكره عن وحي الدين ابن عربي جيني بأسف أيضا من ظل المآخذ التي تؤخذ على كتاب الدين الخاص كتابه الدين الخاص كتابه يتحدث عن مسائل الاعتقاد فاستشهدوا في هذا الكتاب بكلام الزنادقة الكفار الذين أجمع العلماء على كفر محي الدين ابن عربي اللي هو بسمه القربه اللي هو ألقاب كثيرة عند المتصوف رجل زندق كافر من أصحاب نظرية الحلول والاتحاك كما يقول العبد رب والرب عبد يا ليس شعري من المكلف وان كلت عبد فزاك رب وان كلت رب أن يكلفه وكان يقول من الكلب والخزير إلا إلى هنا إلى غير ذلك من الأقوال الكفرية الصريحة التي يعني إيه يذكرها عنه شيخ الإسلام اللي كانت مجموع الفتاوى وحكم العلماء بكفره وزندقته إلى غير ذلك فيجب أن تنزه كتب الاعتقاد وغير كتب الاعتقاد عن الاستشهاد بكلام مثل هؤلاء الزمزيكو حتى لا يبقر بهم الناس للأسف بعض الناس يقع في ذلك او بعض العلماء يعني الإمام الألوس في تفسيره روح المعالي دائما يستشف بكلامه في تفسير الآيات ويصف بألقاب يعني لا تلق إلا بعلماء أهل السنة الجماعة وللأسف نجد أيضا ان بعض العلماء الاسجاب كالعلمة جمال الدنيا القاسمية في تفسيره محاسر التأويل في تفسير سرط يونس مدافع عن ابن عربي دفاعا مستبيتا عندما حكم ابن عربي الزنزيف بايمان في رعود يقول بايمان في رعود. يعني اللي قوليه عند مماته امنت بانه امنت بانه لا اله الا الا الذي امنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين المهم ايه اخذ ياخذ له المعاذير ويثبت ان ابن عربي لم يقصد كذا وكذا واخذ له المعاذير مع العلم ان يعني كلام اهل العلم في ابن عربي وامثاله معروف وله كتاب بالاسس كتاب اربع مجلدات في تفسير القرآن يسمى الفتوحات المكية وذاع في المكتبات وتراه كثيرا في المعارض الدولية ويعني مطبوع احسن الطبعات وكنت أجد الكثير من الناس يقتنوه ويشتريه وكل منهم يذهب إلى ايه الى مرضه المهم هو ينقل عربنا عربي في تفسير هذه الالف وسبحان الله حتى يعني نقله عن ابن عربي هو لم يتضيه لأنه قال معنى الآلة يعني حاذب الله بنص كلام ابن عربي ورب لإمام الصدق حسين خد لأن يعني اعترم أن هذا إنسان يعني اعتقاده فاسد لابد أن يقلب المعنى أو لغرضه الفاسد يقول في تفسير هذه الآية وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ يقول أن أكثر الناس إنما يؤمنون بغير الله ويكفرون بالله دائما ففي بعض الأحيان يشركون الله سبحانه مع ذلك الإلهة الذي يؤمنون به الأصل إيه؟ أن الناس يشركون آلهتهم مع ما? مع الله؟ هو الغضول إيه؟ ففي بعض الأحيان يشركون الله سبحانه مع ذلك الإله يعني وكان إيه؟ الأصل أن الناس تؤمن بآلها غير الله تبارك وتعالى وأحيانا يشركون الإله الله سبحانه وتعالى مع آلهتهم فعكت الآية تماما ففي بعض الأحيان يشركون الله سبحانه وتعالى مع ذلك الإله الذي يؤمنون به فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا حال توله مشركا فصدود حسن خان يقول أن ظاهر النظم القرآني أن الإيمان بالله والشرك به تشريك غيره معه تشريك غيره معه لا تشريكه مع غيره فهو قلب حتى إيه المعنى وبين المعنيين فرق واضح الوجه الثاني عشر ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله وينقل عن الإمام ابن كثير في تفسيرية بقول ابن كثير رحمه الله وهو أن نسمى شركا خطيا لا يشعر به غالب الناس ممن يفعله يبقى لو قلنا مجمل ما ذكرناه وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مش مكون. الوجه الأول ذكرنا منه أربع وجود تتعلم باجتماع الإيمان مع الكفر الأكبر يكون في هذا الصدر إيمانه فاتب باطل لا يصح لأنه إيه؟ لأن الشرك الأكبر يزيل هذا الإيمان وينقضه فلا وجود له وقد يجتمع في الوجه الثاني الإيمان الصحيح مع الشرك إيه؟ الأصغر فينقص في الكمال الواجب او ينهب الكمال الواجب ولكن لا ينهب بأصل الإيه الإيمان لقرب بكثير واجه ثالثاً ان قد يجمع الايمان مع مع الشرك الخفي وذكر لذلك دلائل كثيره ومن ذلك مثلا ما ذكر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه دخل على مريض يزور فرى في عضوه صبرا زي الناس بتحط حضانه ومش عارف ايه الحاجات اللي بيحطوها في ايديهم ديت فقطعه او انزعته وده طبعا شوفه الصحابة مش مستنى حتى ايه يقول له هتا يعني ايه راح شديدا من الاذه وراح ايه اطيحها على طول وتلى عليه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يستفات فائدتين من, من هذه الأنواع الأنواع الفائدة الأولى أن من أراد أن ينكر المنكر بد أن يكون متسلحا بالعلم فحزيف رضي الله عنه قاطعه هذا الذي وضعه الرجل على عضوضه واستدل له بالآية التي تدل على أن هذا شرك وإن كان شركا إيه خفيا ولكن أتى له بإمتزعه أو قطعه وقال له وهو يتلع عليه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فلا, فلا يحق الإنسان أن ينكر منكرا إلا إذا كان عالما بأن هذا منكر وعنده الدليل الذي يعضض ما يقوله عند إنكاريه لهذا الممكن الفائدة الثانية وهو أن الصحابة أرادوا أن يعلموننا أنهم يستدلون بالآية التي نزلت في بالشرك الأكبر على الشرك الخفيف فهذا شرك الخفيف وهو بعض الذين أنكر عليهم حزيفة يا إما من الصحابة يا إما من التابعين وإن كان بعض العلماء يذكر أنه من التابعين وهو وهذا هو الصحيح لأن الصحابة لم يقعوا في مثل ذلك قط يعني فهذا فحذيفة رضي الله عنه يستدل لهذا التابعين بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على ايه على الشرك الخفي وده ما يبات كثير من المعاصيله في الايه دي اللي في اليهود الايه دي اللي في النصارى الذين في تطبقون الآيات التي نزلت في المشركين على الآيات التي تلذلون التي نزلت في على المسلمين فهو يصدق بذلك ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون جندت في اليهود وظالمون من شعائر النصارى والفاسقون نزلت فيهم ويوزعون الآيات ويتاولون لامثال هؤلاء السكان الله تبارك وتعالى بمثل هذه التاولات الفاسقه نزلت في اليهود من فعل فعلا اليهود لا تنزل عليه الآية يبقى نحن نقوم بتعطيل الكرآن الذي نزل يخاصد النازل إلى إيه؟ إلى يوم أو قيامه أيضا نستدلل ابن كاتير بالحديث الذي رواته لي وحسنه عن ابن عمر مرفوعا أن من حلف بغير الله فقد أشرقه ده أيضا شرك وابن كاتير يذكر هذه الحديث تحت تفسير هذه الآية وما يؤمن أكثر بالله إلا وهمش يكون ليدلل لي لنا ويبين لنا أن الإيمان الصحيح قد يجتمع معه إيه؟ شرك أصغر نلاحظ إن كل, أن كل ما ذكرناه لا نجد علي من واحداً يقول أن الإيمان الصحيح يتمع معه شركه إيه اصبر او كفر اصبر لم يقل به عالم من العلماء المعتمد على علمهم المحققين عند اهل السنة والجماع الا ما نسمعه في الفضائيات او ما نسمعه في بعض الكتب المعاصرين ان هم يعني ايه بيتزعبوا الدعوة السلفية او بعضهم في هذه الاولى ويريدون ان يجمعوا بين الايمان والكفر ويعب الله سبحانه وتعالى ان يجتمع الضدان او النقضان حتى عرفا ويعني لا شرعا ولا, ولا حتى في الامر الدنيوية حتى لو اتي الى الامور الدنيوية لا يمكن ان يتمع الضدان ابدا ولا نقيدان جيب اي شيء ضدان او نقيدان يتمعه مفيش بشكلاء المياه وانا راح يتمع ضدان مش ممكن حيتمعه ابدا وعلى ايه على هذه الشاكلة فقصه ايضا استدال الحاول ابن كثير بحديث ابن مسعود اما الرقى والتمائم والتولى شب الى غير ذلك مما ذكره من احاديث كثيرة يعني إيه؟ لا اكثر بذكرها وان شاء الله يتطلعوا عليها الموم بعد أن ذكر هذه الوجوه قال الإمام صديق حسن خان عرفت ما تضمنته كتب المفسرين من الوجوه التي ذكرناها وعرفت تقريرها على الوجه الذي قررناه فأعلم أن هذه الأقوال إنما هي اختلاف في سبب النزول وأما النظم القرآني فهو صالح لحمله على كل ما يصدق عليه مسمى الإيمان مع وجود مسمى الشرك والاعتبار بما يفيده اللغم والاعتبار بما يفيده اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر في مو... في المواطن فيقال مثلا في اهل الشرك انهم ما يؤمن اكثرهم بالله او انهم يؤمن اكثرهم بان الله هو الخالق الرازق الا وهو مشرك بالله بما يعتقدونه من الاصنام ويقال في من كان واقعا في شرك من الشرك الخفي وهو من المسلمين انه يؤمن بالله الا وهو مشرك بذلك الشرك الخفي ويقال مثلا في سائر الوجوب نحو هذا الذي على التقرير الذي قررناه صادقا قال وهذا يصف أن يكون وجها مستقلا وهو أرجحها وأرجحها فيما أحسب وإن لم يذكره أحد من المفسرين فالقول بأنه يشكل وجود اتصافين بالإيمان في حال تلبسهم بالشرك إشكال واقع مطعف وسؤال الحال محل محله وجوابه قد ظهر مما تبقى فإنه يقال مثلا إن أهل الجاهلية كان إيمانهم المجامع للشرك ومجرد الإقرار بأن الله الخالق الرازق وهو إبال منافي ما هم عليه من الشرك وكذا يقول أن أهل الإسلام كان شرك من وقع منه في شيء من الشرك القفير غير مناف لوجود الإيمان منهم لأن الشرك الأصغر لا يخرج لا, يخرج لا, يخرج لا يخرج به فاعله عن مسمى الإيمان ولهذا كانت كفراته أن يتعوذ بالله من أن يشرك به وأن يقول في الطير مثلا اللهم لا طير إلا طيرك ولا إلهة غيرك فقد صح بهذا أنه اجتمع الإيمان الحقيقي والشرك الخفي في بعض المؤمنين واجتمع الإيمان بالمعنى الأعمل والشرك الحقيقي في أهل الجاهلية يبقى هذه الفائدة التي نستفيد وسواء من ناحية يعني أنا ذكرت هذه الفئلة قبل أن نتحدث عن تفصيل مثال إيمان من ناحية اللفظة الاعتقادية هذا ما يجب أن تدين به لله تبارك وتعالى من ناحية الاعتقادية أنه لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال أهل العلم أنه يجتمع إيمان صحيح مع كفر أكبر إنسان يعبد غير الله تبارك وتعالى لا يكون مؤمنا لأنه جمع الشرك الأكبر مع إيمان صحيح لا إنما يكونوا إيمان فاسد سواء سميناه إيمان لغوي سواء سميناه إيمان من ان الأعمل كما سمى صدق حسن خلال أي أن ولكن لا يجتمعان أبدا الفائدة الثانية أنه التقرير الناحية العملية ببيان غلط أو خطأ بعض المعاصرين الذين يأخذون المعاذير للناس ولا يعلمونهم يا ليتهم يأخذون لهم المعاذير اللي هم عباده الكبور بي... يعني أنا عودة أولفة إلى أخرى من ناحية الكراءة جيب أي كتاب من كتب الاعتقاض اللي الموثوق فتعالى لأي كتاب من كتب الاعتقاض الموثوق فيها لا تجد عالم من العلماء نسمي عباد الكبور إلا أنه عباد الكبور أو المشرفين أو من يعملون غير الله يتبارك وتعالى قد يقول قائم ولكن بعض العلماء يمفي عرض القفر نعم فهم العلماء عند ذلك متعين القفر يمفي عرض القفر فقال بعض العلماء المحصصين أن القفر الذي يمفيه بعض العلماء عن عباد القبور هو القفر المعزل عليهم لأن الإنسان لا يستحق المعزل لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعد إقامة الحجة وطورة الشرور والإتفاء الموانئ هذا كلامه واضح صريح الحقر المعذب عليه الإنسان لا يقتل في الجنية بتوليه المتج إلا بعد الاشتتاب بعد إقامة الحجة عليه ولا يعذب في نار جهنم في الآخرة إلا إذا تبقى أقيمت عليه الحجة قبل ذلك أما الإنسان لم تقام عليه الحجة فقد يكون له حضر عند الضيطة ولكن في أحكام الآخرة ونحن نتحدث عن إيه؟ عن أحكام الدنيا فمن أشطر الله تبارك وتعالى الشركة الأكبر فهو مشك لكونه يعبده غير الله تبارك وتعالى فهذا من ناحية استقرير العملية وحتى الإمام سبيلت حتى يمتد بهذه الطريقة حظر هذا المثال وانتهي مثلا يقول ولا ريب أن أرجح في معنى الآية أن أكثرهم أو كلهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى خالقهم وخالق العالم كله ورادقهم ورادق جميع العباد بل الكائنات وهو مدبر الكل يدبر الأمر من السماء للأرض ثم يشيكون به في أنواع العبادات يقول لذلك أمثلة يقول سمدهم من يضروا في الأموات يعني نعا اعتقادهم أن الله خالق السماوات والأرض وأن الله مدار كل شيء اللي هو توحيد الربوبيل يعني يقول فمنهم بعد ذلك يعني بعد هذا الإقرار وهذا التصدق فمنهم من يظلوا في الأموات ويفعلوا بقبورهم ما يؤدي إلى الشرك من السجدة والصواب وصلب الحاجة منهم ودعوتهم في الشبائل والنظور لأجداثهم مع إيقاد السروج وإلقاء الرداء وما أشبه ذلك يقول وهذا الشرك قد صم وعم هذا العصر هو سالة ألف بثلين كان معاصرا لأحفاد وأولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاد ولكن كان في الهند ومع ذلك يعني كان الهند أيضا مليئة بعبادة الكبور وقال بذلك كما ثلاثة الجزيرة العربية مليئة بذلك وطهرها الله وطهر الله على أيدي ما يسمونه بالدعوة الوهابية ولكن هو شرك الإسلام محمد بن عبد الوهاد رحمه الله ومن قام بدعواته بعد ذلك المواسطة للدعوة السلفية التي كان عليها سلس هذه الأمة يقول وهذا الشيخ قصم وعم في ناسي حتى لا يرد منه أهل فعلاً بتجد تأثير من الأزهرية اللي هم الأشعرية في الاعتقاد والحالين في الموالد وال... حتى معظم مرتبات الأوقاف من سندوق النظور بتاع السيد البدوي بيجيلوا أكثر من 2 مليون يعني سنوية من سندوق النظور في كافة المرتبات في دين طويلة أو شهور طويلة حتى مرتباته بياخدها حتى من سحت الحرام من النذور ده يعني رحم الله بقى الاموات المسلمين كان بنضمن المولد على الناس دي الاشياء كان الشيخ الشعراوي كان يروح يحضر برضه مع ايه مع الناس المواليد كل معاهم وهم بيطوفوا الله اكبر وتعالى يعني كثير من زي المفتي اللي موجود دوت برضه الصوفي يعني محظو يطبع نفس افعال المشاركين ويقرهم على ذلك يقول هذا شيء قسطنا وحمى الناس حتى لا ينجو منه اهل العلم والسلوك ايضا وان كانوا مؤولين لافعالهم يقول في المراد بالايه أن ان التوحيد الرباني حاصل لهم بالخلاصه أن التوحيد الرباني حاصل لهم يعني ايه التوحيد الرباني يعني هم يوحدون الله في ربوبيه انهم يوحدون الله تبارك وتعالى في ربوبيه يقول واما التوحيد الالهي بمعنى خطوط العباده على صماتها على صمات انواعها لله تعالى لا يحصل الا لافراد قليله منهم وهذا صحيح ثابت ولله الايات القرانيه والاحاديث النبويه فصادق على مثل هؤلاء انهم مؤمنون بالله بتوحيد ربوبية ومشرفون به سبحانه وتعالى في توحيد الالهيه هذا ما يتعلق بهذه به الايه ولا نكرم أكثر بالله إلا وهم مشركون يبقى خلاصة الكلام في هذه الآية أو ما يتعلق بها أن الإيمان الصحيح لا يمكن أن يجامع الكفر الأكبر وإنما الإيمان الفاسد الباطل هو الذي يجامع الشرك والكفر الأكبر كما كان عليه أهل الجاهلية ومن فعل أبعالهم ومن كان على نسل ما هم عليه فيصدق عليه من صبق على الأولين أما الإيمان الصحيح قد يجامع الشرك الأصغر قد يجامع الشرك القفيد قد يجامع الزدع الكفرية حتى التي لا تخرج صاحبها من الملة فلما معه إيه أصل الإيمان أما من خرج ببدعاتي من الملة فهذا آه يعني آه يرجع إلى الوجه الأولان طيب أقول يعني ما تقرأ أيضا يتعبط بالواقع على إيه؟ سبيل إيه السرعة عشان يعني يتعبط على بعض الواقع الذي نحيات المهند من شهرين صدر كتاب للنصار النصار والحكوم طبعا دلوقتي في في البلد يقولون يطعنونه ويصنفونه كما يشاؤون حتى بقى لهم اكثر من 10 قنوات رياضيه بتوسط برامجها من ايه من مصر وايه ومعظم القنوات طبعا الجنيه بالنسبه لهم فيها اشائه للعقود الاسلاميه كلما يحاولون دون ان يعرضهم ايه احد ومؤلف يشاؤون صدر كتاب بنصاق متقن علمي تقرير علمي هذا الكتاب كتاب مصري بحث او محكم يعني يحمل اشائه بالغه للعقيدة الإسلامية وعمل تشويه للعقيدة الإسلامية وإلقاء الشبه في هذا الكتاب بما يتعادل بعقيدة المسلمين الممكن البشر على السبب متشاراً واسعاً فبعض الناس أرسل نسخة لمجمع المحوص الإسلامية فقام المجمع عن مشهوراً بتنبيب الدكتور محمد عمارة بالرض على, على هذا الكتاب فكتب كتاباً سماه مستعدون لإجابة ونزل هدية مع مجالة الأظهر في عدل تركيزة عن إيه؟ في الشهر الماضي بمجرد أن نزل هذا الررد على كتاب النصاري وهم قالوا لا أشهروا بحدش حال حاجة بحدش اعترض بمجرد أن نزل هذا الررد ذهب النصاري أو اتصلوا بالجهاد السياسية المسؤولة وقالوا أن هذا فيه كساء للنصارى وعقيده النصارى طبعا هم بيقولوا للمسيحيين يعني ولابد من الوقت ايه نشر هذا الكتاب و التنزيل اعتذار للنصارى يعني تقامت الجهات السياسيه المشهوره بالضغط على بعض أعضاء المجمع المجمع الإسلامية اسمه علي عبدالباخل مش عارف هو ووكيل المجمع ولا ايه المهم هو ورار التبير فيهم يعني كيف أمين المجمع المجمع المجمع الإسلامية وصاروا صيغة فيه اعتصار أولا من سحبوا الكتاب من السوق أول حاجة عنه سحبوا الكتاب من السوق اللي هو مستعدين للأجابة اللي هو فيه رضا على النصار سحبوه وبعدين نزلوا اعتضار في الصحف الرسمية للنصارى قالوا فيها ان المجمع بيعتذر عما فهمه المسيحيين لقبض التحدى بأنه إساءة إلى مشاعر يقول في النص البيضاء والأظهر الشريط يصبه أن يستجيب لرغبة الإخوة المسيحيين وأن يعلن احترامه الكامل وإيمانه الشديد بالعقيدة المسيحية والمسيحيين داخل مصر وخارجها ويكل لهم الاحترام والتقدير إلى غير ذلك من الكفر البواح الممن هذا ال... يعني ال... ال... البيان دوت أو الاعتذار لم يعرض على مجمع المجمع الإسلامي لأنهم سوف يرفضونه لأنهم يحب في صياطين الكفر البواح فالممنهم ضغطوا على بعض الناس أنهم فتبوا وصاعوا ونزلوا باسم مجمع البوس الإسلامية في الصحر لذلك عدو مع دكتور مصطفى الشكعة وهو أحد أعضاء مجلس البحث الإسلامية, الإسلامية صدح فيه أن في لا إما له أصلا لي لا بسحب الكتاب من السوق ولا بالاحتضار الذي نزل بل قال كلاما صاليحا يعد فيه أن الأظر لا يحترم أي عقيدة تتعلق بالنصرى إلا ما جاء في القرآن الكريم ودافع يعني ايه عن مجمع البحوث النولد علم له ايه بذرفه هذا امر بنيته بليل وما شبه ذلك يعني المهم اللي بنستفيده ان امر النصارى بايه بي بيستفحل وبيزداد وكل مطالبهم مجابة في مقابل تكميم افواه الدعاه وانهم يعملات عدنا خطا احمرا في الكلام حتى في الصنويات وغير ذلك كما هو ايه كما هو معلوم طيب اخيرا في يوم واحد وعشرين اثناشر يعني نملكات اليوم كلا في اواقع الشهر الماضي اجتمع بعض رؤساء الضلال سيد طنطاوي على جمعة احمد الطيب بتاع رئيس جامعة الازهر وزأزوه يعني ائمة الضلال في الواحد يمثل همان واحد يمثل مش عارة ايه المهم اجتمعوا في اجتماع لهم عشان حيستضيفوا مؤتمر كده في العام القادم في الصيف زي المؤتمر اللي كان علوم 93 94 مؤتمر السكان اللي هو كان كله مليء بايه بالاشياء المتعلقه يعني تغيير المراه المسلمه وكده مصلحه الصادق نفسه المؤتمر اللي بيتقيم هما منعتنا في ايه في الصيف القادم فالمهم هما في هذا الاجتماع اعلن مستقبل الجمهوريه في هذا الاجتماع على البلد قال قولة يعني عجيب يقول أن النقاب عنوان لثقافة متعقمة باللغة التي صدرت عنه في المتعلقة بالنقاب أن النقاب عنوان لثقافة متعقمة فقام الوحيد اسمه نظام غراب فقدم بلاغا للمستشار عبد المجيد محمود النائج العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشيخ الأظهر المبتوى للأوخاق وأحمد الطائب رئيس جانعة الأظهر العقيق اللي المحامي قدم مع عروض الدعوه اللي بيسموها ان الدعوه اللي قدمها يعني فيها بصوره صوره لمفتي من وهو يقول أن النقاب واجب عند جمهور العلماء هذا الكلام جاء في الدرجه اهذا يتضمن ايه قمه التناقض ان الناس دي مش بتوع دين قلت ان النقاب واجب عند جمهور العلماء دلوقتي اصبح اعلان لثقافه متعفنه لزات ان هو اللي صار يغرب يقول انا زوجتي منتقبه وبنات منتقبه هل هذا يعني ان انا بقى حامل الثقافه المتعفنه فوضع هذه الدعوه عليه وعلى ايه على, على الشله الحراميه اللي كانوا ايه او النصابين اللي هم ولا على راي ايه واللغيم اللي ده شيخ منصور ولا شيخ يظهر يعني وده بيدل على ايه على إن يعني بيعرض لي شفت الجهات السياسيه بتعمل ايه في ارضاء الكفار وتكميم افواه المسلمين والجهات الدينيه ربنا ينتقم منهم اللي على مرصدي الاذهر وامثاله بيعملوا ايه في المسلمين وبيقولوا ايه في المسائل الشرعيه يعني تضليلا وافسادا للمسلمين عاوزين ايه يعني هؤلاء يعني ناس والله تبارك وتعالى قالوا منجينا من اقوامهم وافعالهم هؤلاء يعني ايه ممن طمس الله تبارك وتعالى على قلوا لا يمكن ان الانسان يوصلب واحد زي الشيخ الازهر او طنطا ولا ذاذوق ولا الطيب النجار ولا الشيخ محمد الطيب دوت ان هم مش عارفين الحق مش ممكن حد يعطي في اساس طنطا اللي كانت استاذ الصيوط ولو اسيوط ولا تفسيره الوسيط وكذب فيه بجوب النقاب وتحاملوا في الموضوع الحجات دي لما مشت المنصب اللي حصل الاموال والدنيا والكراسي والمناصب غيرته حتى غير حتى في التشريع الذي كان مكتوب قبل ذلك فهؤلاء يعني طلاب الدنيا لا يمكن ان الانسان يعتمد على الفيه المسائل لابد ان هي شائعه ولكن ايه دي من الناس عشان الناس ت... لا تستدعي الاقوال الفضاول ولا اقوال الزعزؤ ولا المفسد والمفدي طب تبع ذلك دي مسائل لابد فيها من البيان الحق واقتصاد الحق بعيدا عن هؤلاء الضج ان شاء الله يعني في درس قبل الامتحان في اول مساله من المسائل المتعلقه بالتفصيل مسائل الإيمان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جاهدنا هذا القرى أستاذ الله <تصفيق>